أشباح في طريق عكاظ مرت أكثر من عشر سنوات على بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته لم يحمل خلالها سيفا أو خنجرا ولم تمس يده أحدا بأذى مرت عشر سنوات وسلاحه صلى الله عليه وسلم الكلمة وحسن الخلق والتعامل فزاد محبوه، وازداد حقد أعدائه حتى اضطر للبحث عن قوة تحمي دعوته ها هو شهر شوال قد أقبل، وأقبل معه سوق عكاظ ليخرج صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه وفي الطريق وفي مكان يقال له نخله خيم الليل عليهم فقسموه بين مناجات ونوم وعند الفجر شرعوا في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بتسعة أشباح مخيفة تنحدر عليهم من بين الجبال والشعاب دون أن يشعروا بها أو يروها تطوف حولهم تتفرس في وجوههم في ركوعهم وفي سجودهم فيأخذ القرآن بعقول تلك الأطياف وتأسرهم آياته حتى انقضت الصلاة ولما انقضت طلقوا إلى قومهم من الجن وقد آمنوا بربهم وقالوا لهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الجن وأخبره بما جرى حوله واصل عليه السلام طريقه إلى عكاض ثم عاد إلى مكة دون نتيجة وفي ليلة من الليالي كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وفجأة اختفى عن أنظارهم فبحث الصحابة عنه فلم يجدوه نادوه بين الأودية والشعاب فلم يجبهم خيم عليهم الحزن وذهبت بهم الظنون حتى قالوا لقد استطير نبي الله لقد اغتيل ولما ظهر الفجر إذا بطيفه الجميل يتهادى من جهة جبل حراء فنزاح همهم واحتضنت قلوبهم وقالوا فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليله بات بها قوم فقال صلى الله عليه وسلم اتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن ثم أخذهم فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم وفي ليلة أخرى كلمهم وأخبرهم أنه سيلتقي ببعض الجن فطلب الفتى ابن مسعود مرافقته وانطلق معه ولما وصل أعلى مكة توقف صلى الله عليه وسلم ثم خط برجله خط يبدو أنه دائري ثم التفت إلى ابن مسعود وأمره بالجلوس فيه وعدم مغادرته ثم مشى خطوات ثم جلس كان ابن مسعود يراه جيدا وكانت عيناه وقلبه ومشاعره على نبيه صلى الله عليه وسلم لكن شيئا غريبا حدث فجأة اختفى صلى الله عليه وسلم اختفى عن ناظريه رغم أنه لا يبعد عنه سوى خطوات